وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلْبَ عَلَى وَجِهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ هُوَ الْضَلَالُ الْبَعِيدُ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 ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَيَنْظُرُ هَلْ يَذْهَبُنَّ كَيْدُهُمْ مَا يَغْنِي ض وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيد Al-lathīnā amanu wa al-lathīnā hādu wa al-sabīn wa al-nassara wa al-majūs wa al-lathīnā ashrukuhu. Inna أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, والشمس والقمر وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ كَثِيرٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ وَكَانَ فِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَا خَصْمٌ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ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 Gham min auyud fiha, wadhuq azab al hariku. Innallah yudahul al-ladzina amanu wa'amalussalihat Jannat, terjiri di bawah aliran air, mereka bermain di sana dengan perhiasan emas dan perak, dan pakaian mereka terbuat dari sutra. Mereka diberi nasihat yang baik ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد ومين يرد فيه بالحديد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء بي وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائ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 فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب Lakum fiha mana f'ug ila ajlim musman, thumma mahlulha ila al bait al atiq. Walikulli ummati j'alna man sakin yazqur sman Allahi ala ma Faillahukum Illahu wa Hudu, falahu aslimu, wabshiril mukhtirin, al-ladzina idza dzukir Allahu wajalaqulubuhum, wassabirin ala ma'asabhum, wassabirin ala ma'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 Uzinalin yang yang berperang dengan mereka kerana mereka berbuat jahat, dan Allah berkeadilan terhadap mereka. Yang dikehendaki dari mereka dengan tidak dan ketika Allah In her suara l fi, Neger articulasi serta 템 yang jadi dan menonton! Dan setulah Allah ke Uhhamu SA corre. Jika Allah kereen keliatan hissam televisyen,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 قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبيئم معطلة وقصر مشيد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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ بِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 ان الْإِنْسَانَ لَكَفُور لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِمْ نَاسِكٌ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ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 أولئك رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أهلا